لَمَّا نِلْ ابِي أَفَرَأَى دَبَلَ اتَّقَدَ هَوَاهُ وَهَوَىهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من مغد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة للدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم ذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا إِنَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ يَاسِجَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا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 استكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما يجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلت ما نجري ما الساعة قلتم فدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم لن ساتوا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم آيات الله هزوا وضرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله والسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر